باب مقارج الحروف مقارج الحروف سبعة على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاؤها والقعف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسق فجيم الشينيا والضاد من حافته إذ وليا لبراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والغا يدانيه بظهر أدخلوا والقاء والدال وتام هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلا والقاء والدال وسال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفام عطرا في الثنايا المشرفة للشفتين الواه باب الميم وغنة مخرجها الخيشون